نسأل الله العفة والنجاة والظفر آمين قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم اقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرا عندئذ قال لأبنائه فصار بصيرا عندئذ قال لأبنائه ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمون وتأمل هذه الآية الكريمة والدلالة العظيمة على رحمة من رحمات الله تعالى فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا نحن بنا حاجة أن نعلم أبنائنا هذه الآيات لاجل أن يعظموا ربهم ولأجل أن يعظموا القرآن أنا كنت صغير وأقرأ في هذه الآيات فكنت أبكي حين أمر على هذا الموطن. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا اي فلما ان جاء يعقوب ولدها المبشر برساله يوسف القى قميص يوسف على وجه يعقوب فعاد مبصرا بعينيه كما كان قال الم أقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلم اي قال يعقوب لاولاده الم أقل لكم اني اعلم من الله أنه سيرد علي يوسف ويجمع بيني وبينه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال ابناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعلوه بيوسف وأخيه يا أبانا أطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة انا كنا مذنبين مفسئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كن اخاطئين فهم يعتذرون من ابيهم بهذه الطريقه وطلب المغفره وقد استحثوا مودته ورحمته اي قال اخوه يوسف لابيهم يا ابانا اسال الله ان يستر علينا ذنوبنا التي أذنبناها في حقك وحق يوسف وحق بن ويتجاوز عنا أخذتنا بها انا كنا مذنبين متعمدين للإثم بما فعلنا الآن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وفي الأمر حق لله وحق للعباد فطلبوا من العباد المغفرة وطلبوا من الله المغفرة والمغفرة ستر الذنب وعدم المؤاخذة به قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال لهم أبوهم سوف أطلب لكم المغفرة من ربي إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم أي قال يعقوب لهم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أي قال يعقوب لهم سوف أسأل ربي أن يغفر ذنوبكم إن ربي هو الساتر لذنوب التابين المتجاوز عن المؤاخذ بها الرحيم بهم فلا يعذبهم بعد توبتهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وهذا الاستغفار يعني من العبادات التي ينبغي على الإنسان أن لا يدعها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في المجلس الواحد يكثر من الاستغفار فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر فلما دخلوا عليه ضم إليه أباه وأمه وقال لاخوته واهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها أذى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي فرحل يعقوب لأهله جميعا إلى مصر فلما دخلوا على يوسف ضم يوسف إليه أبويه واقتصهما بقربه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أي وقال يوسف لجميع أهله دخلوا مصر آمنين إن شاء الله من المتارح آمنين من, من المخاوف ورفع أبويه على العرش طبعا العرش يسير الملك وأصل عرش يدل على ارتفاع في شيء مبني أو شيء مسقف وخر طبعا أخروهما السقوط من علو إلى الأرض ورفع بويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو البدء اي الباليه وهي كل ما يبدو ما يعرض فيه واصل بدو ظهور الشيء وهو خلاف الحضر وجاء بكم من البدء من بعد ان نزغ نزغ اي افسد واغرى وحمل بعضا على بعض واصل نزغ يدل على افساد بين اثنين من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم قال الاخوه في هذا التفسير الجليل المختصر وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه وحياه ابواه وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود تشريف لا سجود لا عبادة تحقيقا لعمل الله كما لذا قال يوسف لأبيه هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك قد صيرها ربي حقا بوقوعها وقد أحسن إلي ربي حين أخرجني من السجن وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء إنه هو العليم باحوال عباده الحكيم في تدبيره وتأمل هذه الآية الجليلة وتأمل هذا المقام المحيل وتأمل كيف أن هذه السورة بدأت برؤيا وتنتهي السورة بتأويل هذه الرؤيا. ورفع أبويه على العرش أي وأجلس يوسف أباه وأمه على السرير الذي يجلس عليه وخر له سجدا أي خر أبو يوسف وأمه وإخوته الأحد عشر ساجدين ليوسف تحية له وتعظيمه طبعا يقول القرطبي أجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة وقال ابن كثير قد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له نعم وقال ابن عاشور كان السجود تحية الملوك وأطرابهم ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائع نعم. وقال يا أبس هذا تأوير يا من قبل قد جعلها ربي حقا أي وقال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي هذا السجود منكم هو ما الت إليه رؤياي التي رأيتها في منامي من قبل وذلك حين رأى ان الشلس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجد قد حقق ربي وقوعها وجعلها رؤيا صادقة وقد احسن بي تقف عند هذه طويلا اخي الكريم وكم احسن الله بك هذا الطبيب الذي اصل لم يصل الا بعد التمهيد الطويل واي نعمه اي انسان اي انسان لم يصل الى ما وصلك الا بنعم سابقه قد مهدها الله له وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البرد أي وقد أحسن ربي إلي حين أخرجني من السجن وجاء بكم من بادية الشام إلى حاضرة مصر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي من بعد أن دخل الشيطان بيني وبين إخوتي فأفسد ما بيننا بالحسد وأغرى بعضنا ببعض، وهذا من حسن خلقه ما أراد أن يعاتبهم وما أراد أن يجعل اللائمة عليهم لأنه كان في مقام صفاء وعطفا وإحسان إن ربي لطيف لما يشاء أي إن ربي لطيف لما يريده بعباده من البر والرحمة فييسر لهم الخير بطرق خفية دقيقة من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون إنه هو العليم الحكيم أي إن الله هو العليم بمصالح خلقه وغير ذلك لا يخفى عليه ظواهر الأمور وبواطنها ولا مبادئها ولا عواقبها الحكيم في افعاله واقواله وتدبيره فيضع كل شيء في موضعه اللائق به ويسوق الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر أي خالقهما ومبدعهما مبدعهما فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثم دعا يوسف ربه فقال يا رب قد أعطيتني ملك مصر وعلمتني تعبير الرؤى يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنيا ومتولي جميعها في الآخرة اقبضني عند انتهاء أجلي مسلما وألحقني بالانبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة تأمل هذا الدعاء الجليل وتأمل أنه لما جمع الله شمل يوسف عليه الصلاة والسلام علم أن نعيم الدنيا لا يدوم فسأل الله حسن العاقبة وأنت في كثير من المواقف حينما يذكر أمر يذكر بالآخرة تأمل صلاة الاستخارة تكون عقب الصلاة حتى الإنسان يجعل همه الأكبر أمر الآخرة تأمل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانضر في السياق الذي جاء به هذا الدعاء فلسا يجعل همه الأكبر لآخرة وأيضا لما أتم الله يوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملج وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه قال مقرا بنعمة الله شاكرا لهذه النعم داعيا بالثبات على الإسلام لأن هذا هو مقصد أولياء الله أنهم يثبتون على هذا الدين حتى الوفاة ربي قد آتيتني من الملك أي قال يوسف يا ربي قد آتيتني من ملك مصر بالتصرف في شؤون خزائنها وعلمتني من تأويل احاديث أي وعلمتني يا رب من تعبير الرؤى ومن علوم الكتب المنزله وسنن الأنبياء فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أي خالق السماوات والأرض أنت ناصري ومتولي أموري في الدنيا وفي الآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين أي اقبضني اليك يا رب إذا جاء أجلي وأنا ثابت على الإسلام وألخطني في الثواب والدرجات بالصالحين من آبائي إبراهيم وإسحاق وغيرهما من الأنبياء المرسلين فالإنسان دائما يريد الرفقة الصالحة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم وهم يمكرون ذلك المذكور من قصة يوسف فإخوته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك علما به إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على القائه في قعر البئر ودبروا ما دبروا من الحيلة ولكن أوحينا إليك ذلك وتأمل نعمة الله تعالى بالقرآن الكريم على عباده ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك اي ذلك الذي قصصنا في هذه السوره من خبر يوسف وغيره مما غاب عن علمه نوحيه اليك يا محمد ونعلمك به لنثبت به فؤادك ولتصبر على ما أصابك ولذلك الداعيه يمر بامور صعبه فعليها ان يتصبر بما صبر به الانبياء وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أي وما كنت حاضرا يا محمد عند إخوة يوسف حين اتفقت آراءهم وصحت عزائمهم على إلقاء يوسف في الجب والحال أنهم يمكرون به في هذا الفعل ويبغون له الغوائل ثم قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا فلا تذهب نفسك عليهم حسارك وتأمل هذه الآية وفيها بيان الجهد الذي كان يبذله النبي صلى الله عليه وسلم لاجل إيمان الاخرين طبعا هذا انتقال من سوق هذه القصه إلى العبر بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه الدلائل البينه حينما النبي صلى الله عليه وسلم قد أنعم الله عليه بخبر الأولين وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين أي وما أكثر الناس يا محمد ولو حرست على هدايتهم بمؤمنين بالله وبما جئتهم به من عنده سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فكيف تتبعون الا ضن وانهم الا يخرصون ذكر الاخوه في مركز تفسير في هذه الصفحه الكريمة عدد من الفوائد فقالوا من فوائد الايات اولا بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب ومن ذلك المسارع بالبشار لهما فيما يدخل السرور عليهما التحذير من نزغ الشيطان ومن الذي يسعى بالوقيع بين الأحباب ليفرق بينهم مهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه فإن ذلك كله مرجعه إلى تفضل الله تعالى وإنعامه عليه سؤال الله خسن الخاتم والسلام والفوز القيامه والالتحاق برفقة الصالحين في الجنة من فضل الله تعالى أن يطلع انبياءه على بعض أمور الغيب لغايات وحكم هذه الفوائد الجليلة التي ذكرها الأخوة في مركز تفسير جزاهم الله خير الجزاء وبالإمكان أن نضيف بعض الفوائد اولا جواز التبشير بأمور الدنيا المباحه واستحبابه وجواز السرور بحصول النعم الحاصلة في الدنيا طبعا الأصل هو التبشير بأمر الآخرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار والنفوص في هذا كثيره في التبشير بأمر الآخرة ولكن أيضا لا بأس بالتبشير بأمر الدنيا فهو مشروع إذا بشر الإنسان الآخرين بأمر حلال اخوه يوسف طلب من أبيه المغفرة لأنهم أدخلوا عليه ألم الحزن الذي يعني لا يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله لذا كان واجبا على كل من آذى مسلما في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالما له أن يتحلل منه وإن لم يتمكن دعا له يكثر من الدعاء له ثالثا على المسلم أن يكون رفيقا رقيقا مع من حوله ومع من أخطأ في حقه فيعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي ثم علل لهم ذلك بقوله إنه هو الغفور الرحيم وقد فعل ذلك رحمه بهم وتسكينا لقلوبهم ولأجل أن يعظم رجاءهم فيقوى أملهم فالإنسان عليه أن يكون رفيقا بمن حوله وقد يحصل في البيوت ما يحصل فيها فعلى الإنسان أن يكون رفيقا وان يكون صبورا وليس واجب على الإنسان أن يرد على كل موقف فربما كان الصمت أو الاحتساب أو الاقتساب أو التبسم يحتسب الإنسان الأجر في صبره فهو باب جديد من أبواب الخيرات وفي هذه القصة مثال لذلك رابعا في قوله وقد أحسن بي تذكر لك اخي الكريم بأن تستذكر نعم الله عليك وأيضا عليك أن تستذكر تمهيده لك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه خامسا يوسف لم يتمنى الموت ولكن تمنى الوفاة على الإسلام بمعنى إذا جاء أجلي توفني مسلما سادسا لزوم الأدب والانتفاع من أدب الذين أنعم الله عليهم فيوسف لم يقل أخرجني من الجب حفظا للأدب مع أخوته ولأجر أن لا يفجلهم بما جرى في الجب ثم إنه قال وجاء بكم من البدر ولم يقل جاء بكم من الجوع أدبا معهم ثم إنه قد جعل اتيانهم من البادئ من إحسان الله إليه ولم يقل أحسن بكم فالتلطف مع الآخرين باب من أبواب الخيرات عظيم سابعا ذكر دعاء يوسف لأجل الاقتداء به وقد جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإضخار الافتقار إليه والبراء بالموالاة غيره سبحانه وطلب الوفاة على الإسلام إذ هو أجل غايات العبد وأن ذلك بيد الله لا بيد غيره والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء وأنه بحاج إلى ولاية الله في الدنيا والآخرة نسال الله نتولانا وإياكم وأن يرحمنا ويرحمنا